يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سؤال أي ذنب من الذنوب فيه إذان من الله بحرب لمن يتعامل فيه وأي ذنب من الذنوب أدنى كتيان الرجل أمه فإن الغيبة أعظم عند الله من الربا إن الغيبة هي أربا الربا أليست, أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ ردوا مشهد قصة عجيبة لكني رأيتها بنفسي وجدتهم واحد منهم ينكر تدرون بماذا النكته قنبلة. قنبلة. قنبله قنبلة قنبلة في جاه الله وملكوته مصير مصير, مصير. مصير. وتحسبون له هينا وهو عند الله عظيم تصرفات هل كل بروفيسور ايش خبره هذا لا يهمك حمار ما في خير كلمه لو مزجت بماء البحر لما زجت بشده نتنها فجأة فجاء صارت طار زكاته طار طار بالوالدين طار كل ستار كلمه تهز ام يزل فيها الى النار خسارة ليه ليه ليه والذين المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قبل الندم من يوم ما تسمع لكن ولا بس انحش اهرب اهرب يا اخي ولدي مكتبه خساره لعله كان يتكلم في ما لا يعني بس حقك كذا ومن مات قلبه قبل جسده فقد هلك عرفت له. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم شنو ناكل لحم خوي؟ شنو ناكل لحم خوي؟ <تصفيق> حرمة عظيمة هناك لحم وهنا لحم هناك لحم وهنا لحم هناك لحم وهنا لحم, <تصفيق> لحم, وهنا لحم. <تصفيق> خواني سؤال أسأله نفسي وياكم من اللي ياكل لحم أخيه من الحيوانات؟ من هو؟ الكلب فلا تكونوا كالكلاب يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لساني حقي تشهد علي نعم،, نعم لا أريد لساني ان يشهد علي لا أريد أن أكون مفلسا من أعمالي أشكت وتطلع غيبة نعم الإيماء غيبة عيظة رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع الصيام صيام القلب اولا عما حرم الله من غيبة ونميمة وحق وحسد وغل وشك وريبة وكذب <تصفيق>